ه د ن ا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم و ي ر ا ل م غ ض و ب عليهم و ل ذ ّ ن سماء الطارق وما هدر كم الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حيا ف ف ل ي ا ظ ر الإنسان مما خلق خلق مما إ ن د ا ف ق يخرج من بين الصلب والتراب ئ إنه على ر ج ع ي ه قانب يوم تبلس ا ل رأي فما له من قوة ولا ن ا ص ِ ر والسماء ذات الرج والارض ذات الصدع إ ن ه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيد و ن كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهم أنه ريدا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 غير ا ل م ظ ل و ب ع ل ي ه م وللظنين أمم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا ي غ ش ا ه ا والسماء وما بناها والأرض وما طحها ا و ن ف س وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها ا وقد خاب من دساها كذب ا ل س م و ُ بطوىها إذ بعث أ ش ق ا ه ه ا فقال له م رسول الله إن قت الله وسقياها فكذبوه فعقرها و فدمدم عليهم ربنا ب ذ ن ب ه م ف س و ا ولا يخاف رقابا ب الله أكبر